سَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّن لَّدُنْهُ إِنَّكُم تَنطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ طَيْشِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا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 قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في هذه الآيات الكريمه من سورة الثالثه ينبهنا الله سبحانه وتعالى الى اياته الكونيه الداله على قدرته ووحدانيته واستحقاقه للعباده دون ما سواه ممن لا يخلق ولا يرضى ولا ينفع ولا يضر لما اتخذه المشركون آلية مع الله سواء كان من الأصنام أو من الأحجار أو من الأشياء أو من القبور والأبرفة أو من الأولياء والصالحين أو من العلائفة أو من الرسل كل ما عمد من دون الله عز وجل فإنه معقول بغير حق لأن العبادة حق لله جل وعلا سمع في هذه معاذ تدري مع حق الله على العباد حق الله على العباد يعبدوه ولا يشكوا به شيئا وهذا هو الذي خلق الله الجن والإنس من أجله قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ فَلَا وَلَكِنَّ كثيرًا من الناس كثيرًا من الناس ولوا هذا الطريق فعبدوا غير الله الله صلّى الله عليه عليه في كثير من الآيات ومنها هذه الآيات آيات في الموقف جميع داره فيها ايات يعني علامات ودلالات على قدره الله جل وعلا وعلى وجوب افراده بالعباده لأن هذه الارض وما عليها مخلوق لله لا نشاركه به غيره في الارض ايات يعني دلالات وعلامات للموقنين الذين يتيقنون انه لا خالق لهذه الآيات الكونيه الا الله ولا احد يسعي ابدا لا أحد يدعي أنه خلق شيئا مما في الأرض لا أحد يدعي أنه خلق شيئا مما في الأرض فكل هذه المخلوقات التي بثها الله في الأرض كلها مخلوقات الله جل وعلا فليس للأصنام والمعبودات بدون ذلك ليس لها شركة فيها ولا استقلال بالملكية فهذه الأرض تحمل آيات عظيمة الجبال والاوديه والأشجار والأحجار والتربة اختلاف التربة والنباتات المتنوعه مما هو غذاء للآدمين وما هو غذاء وما فيها من المعادل وما فيها من البحار وما فيها من الانهار وما فيها من المخلوقات المتنوعة من البشر على اختلاف أنواعهم اختلاف اجناسهم واختلاف الوانهم ثلاث لغاتهم اختلاف طبائعهم والحيوانات والطيور وغير ذلك مما بثه الله في هذه الارض اذا فيها ايات وعظه وكلها مخلوقات لله جل ما, ما احد يدعي انه خلق شيئا منها فلماذا يعبد غير الله سبحانه وتعالى في الأرض آيات لكنها للموقنين أما الغافلون و... فهؤلاء لا يتبعون بهذه الآيات ولا يتذكرون بها ولهذا قال جل وعلا وكم من في السماوات والأرض وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون كاين من ايه كثير يعني من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون كثير من الناس انما ينظر الى هذه المخلوقات نظر تنزه وترفقه ولا ينظر إليها نظر إيمان واعتبار فهو يذهب وينظر من اجل الترفيه ولا يعني بخاطره أن هذه آيات الله لقات الله قليل من الناس من يتنبى لها إنما يستخدمونها محل نظرا لل للنجحة وترفق وغير ذلك من الأمور ولا ينظرون إليها نظر اعتبار واستجلال على عظمة الله جل وعلا وفي الأرض يا ياسم للموكنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون في أنفسكم أيضا آيات هذا الإنسان المركب من أعضاء وعظام ولحم وعروق وحواس سمع وبصر وآلات دقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى في جسم هذا الإنسان وكل عضو وكل عضله يؤدي وظيفه لا يؤديها الاخر في جسم هذا الانسان ومع هذا لا نعتبر بانفسنا لا نعتبر بانفسنا وفي خلقنا في انفسكم افلا تبصرون فكر في نفسك فكر لنفسك وما فيك وما فيك من العجائب وما فيك من الروح الروح التي تسري في هذا البدن تتحرك بها وتفارق البدن ترجع إليه في النوم ثم تفارقه بالموت ثم ترجع إليه البعد فكر في هذا. اذكر بنفسك ولو ذهبت إلى علماء التشريف وعلماء الطفق وقفت على ما في هذا الإنسان وجسم هذا الإنسان من عجيب التركيب والأعضاء المختلفة لتعجبت وتحيرت اشد العجب ثم هذا العقل الذي جعله الله في هذا الانسان فرق به بينه وبين البهائم هذا من العجائب الروح والعقل والسمع والبصر والكلام غير ذلك والقلب غير ذلك من عجائب خلقه الانسان ما يخير العقول ولهذا قال أفلا تبصرون ما تبصرون ما في أنفسكم من العجائب تنبه لو أن عضوا من أعضائك أو عرقا من عروفك تعطل أو مرق ماذا يحصل لك من الخلل الخلال من الذي ركب هذه الأعضاء وأمدها و وحركها ونظمها في بدقه متناهية لا تدركها العقول هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى وفي يوم كثكم أبا لا تبصرون هذا تعذيب من الله استنكار من الله أنك لا تبصر ما فيه من الايات ثم قال جل وعلا وفي السماء رزقكم لما انتهى من ذكر الارض قال وفي السماء رزقكم والسماء يا ما السماوات السبع المبنيه فيها رزقكم وما توعدون فيها رزقكم اكثر الاقوال على ان المراد به المطر الذي هو سبب للرزق وانذاك النبات والشراب وغير ذلك فاذا انحبس المطر تضرر الناس تضررت البهائم تضررت الطيور تضررت المخلوقات فالمطر رزق بلا شك انه حبسه حبس للرزق وفي السماء يسفقهم أي المطر لأن المطر ينزل من السماء يعني من العلو من السحاب ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض وفي السماء يسفقهم وما توعدون ما توعدون من الجنة فإنها في السماء الجنة في السماء في عليين سقوى عرش الرحمن جنات كلها في السماء والله وعد بها المتقين يوم القيامة وفي السماء لنفسكم وما توعدون ثم قال سبحانه وتعالى فهو رب السماء والارض هذا قسم من الله جل وعلا أقسم بنفسه سبحانه فهو رب السماء والأرض خالقها ومالكها ومدبرها فهو رب السماء والأرض هذا قسم وهو جل وعلا صادق ولو لم يقسم صادق في خبره ولو لم يقسم لكنه اقسم من باب تاكيد قطع الشكوك والوساوس ورب السماء والارض المقسم عليه انه لحق هذا جواب القسط انه اي ما ذكرنا لكم ما ذكرنا لكم في هذه السورة وفي غيرها من وحدانيه الله واستحقاقه في العباده دون ما سواه إنه لحق لا يتطرق اليه الباطل انه لحق كما انكم تنطقون كما اي مثل تركاظ بمعنى مثل كاذب تشريح كما انكم تنطقون كما أنكم تنطقون أي كنطقكم هل أحد يشك في نطقك؟ ما أحد يشك في نطقك فاحقيه الله جل وعلا أثبت من نطقك الذي تنطق به ما فا... كما انكم تنطقون اي كنطقكم فكما لا يشك احد في نطقه وكلامه فانه لا شك في حقيه الله جل وعلا للعباده دون ما سواه ثم انتقل سبحانه وتعالى الى قصه ابراهيم مع ويله والمناسبة الله أعلم أنكم إن كذبتم إن كذبتم لهذا الحق فإن شأنكم كشأن أوملون شأنكم الهلاك شأنكم الهلاك كما أهلتنا أوملون وغيرهم من الأمم المكذبة هل أتاك حبيب ضبيب إبراهيم هل أتاك النبي صلى الله عليه وسلم ما عاصر ابراهيم ولا عاصر هارون ولا عاصر الامم السابقه وانما يخبر عما انزله الله عليه واتاه الله من الوحي فالاستفهام هنا تحقيق هل اتى اي قد اتى قد اتى ونزل عليه حديث الخبر الحديث الخبر حديث نبي ابراهيم المكرم وهذا كما ذكره الله جل وعلا في سورة هود وفي سورة في الحجر من القصه وذلك ان قوم لوط امه تعيش في سدوم في سدوم من الأرض أمة تعيش في هذا الوضع، ولكن أمة العيال بالله تلو بجريمة لم يسرقوا إليها، جريمة لم يسرقوا إليها، وهي اللواط، اتيان الذكور وترك الإناء، جريمه ما. سبقهم بها من أحد من العالم، بل حتى البهائم لا تفعل هذا الشيء، البهائم ما تفعل هذا الشيء، لأن هذا مخالف للذبّر، مخالف للذبّر والعقول فاحشة، فكانوا يأتون عن تفرع من العالم. فأرسل الله إليهم نبيه لوط عليه السلام لوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام كان معاصرا له كان معاصرا لإبراهيم بعثه الله إليهم لينذرهم ويحذرهم من هذه الجريمة ويأمرهم بتركها وذكر لهم شناعتها وقبحها ولكنهم عصوا الله، عصوا الرسول، واستمروا على جريمتهم، استمروا على جريمتهم الشنعاء ولم يقلعوا عنها، حتى إنهم هددوا نبي الله لوط بالاخراج من بلده وطرده من بلده. اخرجوا ال الوطن من قريتكم انهم اناس يتطهروا شوفوا تطهروا هل جريمه منهم تطهروا هل التطهر جريمه دل على انهم متنجسون بالفاحشه ويرونها انها مفقهه العياذ بالله ويسخرون من لوط عليه السلام واهله انهم يتطهرون من هذه الفاحشه الجوار لوطا من قريتهم إنهم ناس يتقهرون يعني لا يشاركونكم في فعل هذه آل الفاحشة وانكرون عليكم فأخذوهم من قريتهم فبلغ الأمر وانتهى ولم يتمفع فيهم النصيحة والموعظه في التزكيل عند ذلك أراد الله إهلاكهم أراد الله إهلاكهم فأرسل الملائكة أرسل ملائكة لإهلاكه هؤلاء الملائكة مروا على إبراهيم عليه السلام مروا على إبراهيم بصورة رجال بصورة رجال شباب حسان الوجوه مروا على ابراهيم ومن عادة ابراهيم أنه يكرم الأضياء كان عليه الصلاة والسلام مضيافا كريما يكرم الضيوف فظلنا أنه ضيوف جاءوا إليه رجال شباب حسان الوجوه يظهر عليهم الوقاق والحشمة هلا فاتح عديد إبراهيم والضيف هو الذي ينزل بك في الطريق الضيف هو الذي ينزل بك وهو في الطريق سواء في الباديه او في القريب وهذه عاده قديمه ان اصحاب القرى واصحاب الباديه يكرمون الضيوف وهذه مخره إكرام الضيوف مخره وكان يكرمون الضيوف وهي خصلة عظيمة وكانت في العرب في الجاهلية وهي من مكارم الاخلاق إكرام الضيف وأقرها الاسلام وحث عليها الضيف له حق وقد اوجب الامام احمد الجماعه او يجب الضيف فهو من الواجب على المضيف ان يقري الضيف وهو حق للضيف الواجب يوم وليله والمستحب ثلاثه ايام هذا وقت الضيافه وتكون في القرى وفي البوادي الامكنه التي ليس فيها مطاعم وليس فيها امكنه بيع للطعام ولا فيها ماوى فضيت مستاج فيؤويه المضيف ويطعمه ويسقيه ويبينه في منزل حتى يرحل هذه مفرما عظيما وكان إبراهيم عليه السلام قائما بها خير فيها كان مغيافا ولهذا قال المكرمين لا تات حبيب ضيف إبراهيم المكرمين قيل المكرمين عند الله لأنهم ملائكه كرام بل عباد مكرمون وقيل المكرمين عند إبراهيم انه اكرمهم وبش بهم فهم مكرمون عند الله وعند إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهذا فيه مشروعية إكرام الطيب مشروعية إكرام الليل بما يستحقه وحسب الاستطاعة حسب الاستطاعة وهي من المفاخذ المتواردة الباقية إذ دخلوا عليه دخلوا على ابراهيم عليه السلام دخلوا عليه في منزله على أنهم ضيوف قالوا سلاما اذ بالسلام بدأوا بالسلام عند الدخول هذا فيه مشروعيه السلام عند دخولك على بيت اخيك او احد من من الناس فالسلام عند الدخول هذا السنة هذا السنة يا أيها الذين آمنوا فأدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم يعني سلم بعضكم على بعض عند الدخول والملايسة سلموا على إبراهيم قالوا سلاما سلاما منصوب على أنه مفعول لفعل المحدود أي يسلم عليك سلاما مفعول مطلق لفعل المحدود تقديره يسلم عليك سلاما رد عليهم قال سلام أي سلام عليكم سلام هل مبتدا خبره محسوس تقديره عليكم جار رمجور تقديره عليكم جملة خبرية فهذا فيه رد السلام كما في قوله تعالى واذا قليتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ان الله كان على كل شيء حس البعث الابتداء بالسلام سنه ورده واجب رد السلام واجب بمثل ما سلم عليك وان زدت فهو احسن ان زدت على ذلك فهو احسن حي باحسن منها او قدوه قال سلام هذا أول شيء بدأوا بالسلام ورد عليهم بالسلام ثم إنه على عادته عليه الصلاة والسلام في إكرام الضيب راقى إلى أهله يعني ذهب إليهم خفيا مسرعا ذهب إلى أهله مسرعا وخفيا فهد فيه إن المضيف لا يظهر للضيف إنه سيعمل كذا وكذا يقول بذبح لكم وبال أطبخ لكم الناس يخجلون الى ذكرهم تلك فيه فانت تخفي القراء ولا تظهر لهم شيئا راغب الى يعني ذهب مسرعا وبالخوفيه بحيث ان الملائكه لم يشعروا بذلك فهذا فيها من آداب الضيافه ان المضيف لا يذكر شيئا من القراء للضغير. فيقول أنا سأعمل كذا وأعمل كذا لا يكون هذا بخفر لأنه قد يخرج الضيف ولأنه إذا أظهر له ذلك هذا فيه كان فيه تمدح، فيه تمن على الضيف يخجله، راغى فجاء بعجل سمين هذا فيه تعجيل بقراء الضيف، في التعجيل بقراء الضيف، وأن المضيف لا يتأخر ولا يتباقى بل يعجل قراء ضيفه. جاء بعجل، العجل معروف وصغير البقر أحسن ما يكون لحما جاء بعجل سمين نوعها جيد. هذا فيه أن المضيف يختار. أحسن ما عنده للضيف أحسن ما عنده للضيف ولا يجيب لشيء ردي عجل سمين وفي, القي... وفي الآية الأخرى عجل حنيذ يعني مشوي مشوي على الرطب يعني على شجارة فهو وصفه ويوسطه من سمين وأنه حنيذ ناضج جاهز للأكل ففيه أن الضيف في فيه أن المضيف أيضا يعتني بإعداد يعتني بإعداد طعام الضيف على احسن ما يقول ما يجيب لشيء ما ترغب النفوس أو شيء أكل منه بل يأكله بشيء لم يسبق انه نالته العيد ولا أنه استعمل منه شيء. أي جبل طعام الطعام أو لأن هذا من رداء القرى جاء بجل سمين قربه إليه. هذا فيه من آداب الضيافه أن المضيف يأتي بالطعام للضيف في مكان ومجلسه. ولا يضع الطعام في مكان يقول له هيا تفضلوا مثل ما يعمل تجير للناس الآن هذا خلاف أجاب الضيافة فمن إكرام الضيط أنك تأتي له بالطعام وهو في مجلسه ولا تكلفه القيام والذهاب إلى مكان إلى مكان آخر قربه إليه ولم يقربهم إليه هذا من آداب الغيابة ثم قال ألا تأكلون رأى منهم إحجام لأنهم ملائكه ملايثة ما يأكلون الطعام رأى منهم إحجام عن لكن فقال ألا تأكلون وهذا من الآداب عرض عليهم عرض ولم يقل كلوا لم يقل لهم كلوا فقال ألا تأكلون يعرب عليهم عرضا فهذا من اداب الضيافة والمحادثه مع الضيف ألا تاكلون فأوجس منهم خيفة لما راهم لا يأكلون أوجس منهم خيفة أنهم عدو لأن من العادة أن اللي ما يأكل طعامك انه عدو سيضطش بك فإذا أكل هذا تأمين للضيف، وهذه عادة مستمرة عند العرب وعند الناس إلى الآن، إنه اللي ما هذا معناه انه عدل. ما إذا أكل هذا تأمين لتأمين لصاحب الطعام أو جسم منهم كيدة، لما راهم لا يأكلون ظن أنهم عدل وأنهم جاءوا لمكيدة. جاءوا لمكيدا قالوا لا تخاف طمعنوه لما رأوا منه الخوف طمعنوه قالوا لا تخاف وبشروه بعد التطمين لا تخاف بشروه بشروه يعني أخبروه بخبر الإنسان بغلام مولود أن إبراهيم كان لا يولد له إبراهيم كان لا يولد له وإنما وهبه الله على الكبر كما الحمد لله الذي وهب لي على الكبر قيل أنه بلغ 80 سنة 90 سنة فهو لا يولد له وكانت امراته عقيما أيضا وعجوز نشروه بغلام. هذا الغلام هو إسحاق عليه السلام هو إسحاق بن إبراهيم أما إسماعيل فقد بشر به في سورة الصفات بشروه بغلام حليم شوف إسماعيل حليم وإسحاق عليم فهذا له وصف وهذا له وصف لماذا يا إسماعيل اسماعيل لأنه سيأتي سياتي في قصته انه امر بذلك و عرض عليه الذبح فمن حلم اسماعيل انه قال يا ابا افعل ما تومه هذا حلم ولا لا افعل ما تومه هذا الحلم بشروه بغلام علي فابراهيم بشر مرتين بشر بإسماعيل وهذه بشارها الأولى لأن إسماعيل هو بكر هو بكر إبراهيم وهو من هاجر من هاجر وهي سرية تسرى بها عليه السلام وأما إسهاق فهو من سارة بنت عم إبراهيم زوجة من زوجة سارة بنت عم ابراهيم وأما اسماعيل فهو من سريه من هاجر بشروه بغلام عليم بشرات أول قالوا لا ثانيا بشروه ثالثا البشاره بغلام عليم فضائل عظيمة حصلت لإبراهيم عليه السلام في هذا الموت وكرامات من الله عز وجل متتابعة لخليله إبراهيم عليه السلام فشروا بأولاد حليم فلما سمعت هذا الخبر جاءت متعجبه فسكت وجهها يعني ضربت على وجهها من الغرابة من عادة النساء إنها إذا أخبرت بخبر غريب تضرب على وجهها من الاستغراب فجاءت امراته في, في صرة يعني في صيحة وصوت من التعجب في صرة يعني في صيحة وصوت من التعجب هذا خبر يعني عجيب شيخ كبير السن عجوز كبيرة السن يبشرون بهلا هذا من عجب العجائب سكت وجه وقالت عجوز عجوز يعني عمره ثمانين سنة يقولوا وإبراهيم عمره تسعين سنة قالت عجوز والعادة أن العجوز لا تلد ولاية الأخرى أجد وأنا عجوز أجد وأنا عجوز وهذا بعني شيخه إن هذا لشيء عجيب فصدت وجهها وقالت عجوز والعادة إن العجوز لا ترد وأيضا هي عقيم يوم هي شاب عقيم رحمها لا يقبل الحمل ففيها مانعان يمنعان من الحمل الكبر والعقور عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك يعني الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وفي الآية أتعجبين من أمر الله أتعجبين من أمر الله الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى أمره فوق العادات وفوق المعلومات إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء قالت عجوز عقيل قالوا كذلك قال ربك هذا أمر من الله سبحانه وتعالى كما حصل لمريم عليها السلام لما جاء الملك اخبرها أنه سينفق فيها لتحمل فعند ذلك تعجبت ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر العاده ان المراه ما تحمل الا من لقاح الذكر وهي لم يمسها بشر كيف تحمل هذا امر الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء قالوا كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس وكان امرا مقضيا الله اذا اراد شيئا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ولا يتقيد بالعادات او بنظام الكون لا يتقيد الله يأمر بما يشاء سبحانه وتعالى قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها والعليم الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى إذا فلا غرابة إذا فلا غرابة ثم بعد ذلك توجه إليه السؤال ما خطكم؟ قال فما خطكم أيها المرسلون يعني ماذا تقصدون؟ ثم أكبروا أنهم دائلون إلى قومهم وهذا يأتي إن شاء الله في القيارة القادمة بإذن الله والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آنه صحبه أجنب نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أكرم ضيوفه بعجل سمين مع أنهم اثنان ويكفيهم أقل من ذلك فهل في ذلك حجة للذين يسرفون في الذبائح اليوم؟ من قابلهم اثنان؟ فجل وعلى قرب يتوضيح يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين ويطلق على الجماعة فهم لا ملائكة قالوا إنهم سلنا لجماعة هذه غني للجماعة سلنا إلى قومه مجرمين فمن الذي حددهم من وزنهم نعم <تصفيق> الله ليس سباحه الوالد يقول السائل هل قوم لوط وقعوا في الشرك ايضا مع جريمتهم هذا لم يذكر في الايات فدل على ان جريمتهم شنيعه ان جريمتهم شنيعه عوقبوا بها عقوبه لم يعاقب بها امه من الامم كما يعاقب المشركون بل اشد مما عوقب المشركون نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل الناس في اكرام الضيف بين مبالغ ومقصد وتختلف أحوالهم وقدراتهم في ذلك فنحتاج إلى توجيه من سماحتكم في هذه السنة السنة أن المضيف يقدم ما يجد ويستطيع. يقدم ما يجد ويستطيع. ولا يكلف شيئا لا يستطيعه لا يقدم مما مما عنده يقدم مما عنده نعم صلى الله عليه يقول السائل من اشترى عقيقة من الذبائح المذبوحة مسبقا فهل تصح هذه العقيقة أم لابد من أن يشتري ذبيحة حية ويذبحها بنفسه إذا شرى مذبوحها لا لحم ما هو بعقيقة هذا شر لحم يكون عقيقة عقيقه لا بد ان يذبحها يشتريها حيه ويذبحها في بيته ويطبخ منها وياكل واهل بيته ويتصدق ويهدي بجيرانه هذه هي العقيقه ما هو المقصود اللحم فقط المقصود الذبح الذبح عباده لله عز وجل نعم صلى الله وسلم سماحه الوالد يقول السائل هل ساره هي اخت لوط عليه السلام لا لا لا أعلم عن ذلك. نعم هي أبناء عم راهب. نعم. سلام عليكم سماحتي. يقول السائل هل تسمية فاحشة اللواطي بهذا الاسم صحيح أم تسمى بفعل قوم لوط؟ لوط تسمى اللواط وليس إلى لوط عليه السلام. فإنما نسأ إلى الجريمة يقال لواطي ولا يقال لوطي. يقال لواطي. نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو المشروع للخاطب في النظر إلى مخطوبته هل هو الوجه فقط أو ما يرى الرجل من محارمه من غير عباءة ولا خمار أي مكشوفة الرأس لا بأس يرى من وجهها وكثفيها ويرى شعر رأسه لأنه قد يكون في عيد شعر الرأس ألا ألا أسأل أنه يرى ويرى وجهها ويرى نعم عليكم الوالد يقول السائل هناك من يسمي ابنه لأنه يريد من ذلك تذكير الناس من قبل فعل صحيح؟ هل يسمي هذا رأي عجيب سمي لوط على النبي على اللوطي. نعم سميها هل اسم النبي نبي كريم نعم لوط ونوح وابراهيم اسماعيل بن عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه سبحته الوالد يقول السائل هل من السنه عند رد السلام زياده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته ولوط عليه السلام مسمى بهذا الاسم قبل أن يغسله الله إلى أولايا الجمعة فآمن له لوط هذا في أرض العراق قبل أن يهاجروا إلى ارض الشام اسمه لوط من, من, من الأصل مو بمناسبة أنه غسج له اللوطية فلا يقرن بين هذا وآله نعم السلام الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل من السنة عند رد السلام زيادته ومغفرته طيب إذا جاءت على طيب رحمة الله وبركاته ومعبرة لا بأس السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل بعض القبائل يتفقون على أمور من فعل كذا فعليه كذا وتكون ملزمة لأفراد القبيلة وهذه الأمور قد تكون موافقة للشريعة وقد تكون مخالفة ويسم ويسمونها تشريعات فما حكم هذا الفعل وما حكم تسميتها بتشريعات هذا حكم الجاهليه هذه اعراق قبليه وهي من حكم الجاهليه فلا يجوز الزام الناس بشيء الا ما ألزمهم الله به او ألزمهم به رسوله والأصل في أموال الناس التحريم لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا يحل مال امر مسلم الا من نفسه فلا يجوز اخذه إلا بحق شرعي لا بحف قبلي أو عرقي هذا من حكم الجاهليه نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجب على جميع أهل القرية اقراء الضيف النازل بهم يوما واحدا أم أنه يجب على كل مستطيع إقراؤه يوما وليلة الضيافة الواجبة يوم وليلة والسنة ثلاثة أيام وإذا تعاون الجيران أو آن آل القرية تعاونوا على ضيبة الضيف هذا شيء طيب هذا من التعاون على البر والتقوى نعم إن عليكم الله عليك الوالد يقول السائل ما حكم مكفي الضيف أكثر من ثلاثة أيام لا يلبث أكثر من ثلاثة أيام إذا جاد على ثلاثة أيام فليس له حق ليس له حق نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم فاعل لواط في الدنيا وفي الآخرة حكمه في الدنيا إذا ثبت عليه الإقرار أو يبين أنه يقتل أنه يقتل حسما هذا حكمه في الدنيا من ناحية الحسن ومن ناحية الدين أنه يكون فاسقا ولا تقبل شهادته يكون فاسقا من الفاتقين ومرتسب لكبيرة من اقبح الكبائر بعد الشرك فلا تقبل شهادته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأما في الآخرة فأمره إلى الله ومن أصحاب الكبائر في الآخرة هو من أصحاب الكبائر التي دون الشرك إلا إذا كان يستبيح اللواط إذا كان يستبيح اللواط فهذا كافر أتا ولو لم يفعل الزواج، إذا قال اللواغ حلال فهذا كافر مرتد عن دين الإسلام يستكاب فإن تاب وإن أخذ مرتب. مرتب. نعم. صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل هل عدم زواج شيخ الإسلام من ثيمية رحمه الله هو من قبيل التبتل والتشدد ويدخل في من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا لا أتزوج النساء فزجره النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من يدعي بفعل شيخ الإسلام رحمه الله إذا صار هذا السائل مثل شيخ الإسلام في جهاده وعلمه فإنه وصار الزواج عوق عن الدعوة وعن الجهاد وعن فهو معروف شيخ الإسلام إنما ترك لأنه مجاهد في سبيل الله ووأيضاً مطارد مسج ويعجب و... ولم لم يتفرع للزواج. يعني يتفرع للزواج؟ نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل الاختراعات الحديثة كالجوال والكمبيوتر وغيرها تدخل ضمن مخلوقات الله جل وعلا؟ ما هو الشيء إلا وهو مخلوق لله جل وعلا. الله خالق كل شيء أو على كل شيء وكيه. والله خلقكم وما تعملون فالله خلق المهندس والصانع خلق الصنع والمصنوع كل خلق الله سبحانه وتعالى لا شيء يخرج عن خلق الله يلواي نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ضيف أحد الإخوة أحد طلبة العلم ووضع له عشاء من الدجاج من أحد المطاع من أحد المطاعم فسأل عن نوع الدجاج فقال إنه دجاج برازيلي فأمر بأخذ الدجاج وألقاه في القمامه واكتفى بأكل الرز فقط فما رأيكم بذلك؟ كونه لا يأكله الآواء كيف يأكله ما يأكل أما أنه يلقى بالقمامة هذا لا يدوس هذا من الزرا نعمة الله إذا لم يأكله يأكله غيره ولا يؤكله القمامة نعم <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان للإنسان دين على شخص ويحل بعد عشر سنوات فهل يزكي صاحب المال عن ماله الذي قد أدانه لهذا المدين نعم، يزكي ما يملكه يزكي كل ما يملكه سواء كان بيدها أو في ذمة الناس لأنه ملك إذا حال عليه الحول يزكي نعم حسنا الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قول من يقول إن الولي يخلق إن الولي يخلق هذا مشرك يدعي أن أحد يخلق مع الله هذا مشرك شركا لم يشركه أبو جهل وأبو لا ما أحد من المشركين يدعي أن أحد يخلق مع الله بل إذا سئلوا ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله من خلق السماوات والأرض ه يقول الله، فهذا بلغ من الشيك مبلغ لم يبلغه المشركون الأول والعيال. نعم. صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل ما وجه الرفع في كلمة الصابئون في قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون؟ ممتدة ممتدة ممتدة نعم. يقول وقال جل وعلا في ايه اخرى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين هذا هلم ماشي على الاعراب صابئين هذا ما منصوب باسم نص النصب نيابه عن الذكاء لانه جمع مذكا بساله هذا ماشي على الاعراب لكن الاشكال في ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى في سوره المعده قالوا هذا مبني مربوعا على الابتداء مقطوعا عن ما قبله ومربوعا على الابتداء نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ورد في ترجمة شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله أنه كان يطالع مئة تفسير قبل تفسير الآية الواحدة فهل المراد بذلك مئة كتاب يقول ورد في ترجمة في شيخ الاسلام رحمه الله أنه هو كان هو قال عن نفسه ذلك هو قال لي لا أفسر الآية حتى أطلع على مئة تفسير في تفسيرها نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كنا في الطائرة يقول في السؤال عن الشيخ فهل يقول فهل المراد بذلك مئة كتاب؟, كتاب نعم مئة كتاب نعم صلى الله عليك وسمحت الوالد يقول السائل كنا في الطائرة وأعلن. قد يكون مئة كتاب وقد قد يكون مئة قول من أقوال المفسرين مئة قول ولو لم تكن في مئة كتاب نعم. صلّى الله عليك وسمحت الوالد يقول السائل كنا في الطائرة وأعلن قولهم حان الان حان الآن موعد الإمساك عند دخول الفجر وذلك في رمضان وكانت معي أختي لم تعلم بدخول الفجر. وكان لديها نوع علاج ضروري لصحتها كانت تأخذه قبل الفجر بشيء يسير من الوقت فتناولته بسرعة وشربت بعده ماءا فما حكم صيامها إذا كان الإخبار في احتيار لأن العادة أنه مخدرون قبل الوقت بزمن يسير من بعد الاحتيار إذا كان فيه احتيار فلسا على شيء نعم أما إذا كان تناولت الدواء بعدما طلع الفجر فإنها تقضي هذا اليوم لا. صلى الله عليه وسلم سباحة الوالد يقول السائل هل يلزم الإنسان أن يصلي التراويح والقيام عند إمام واحد حتى يحصل له الأجر الوالد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة ما لا بس صلي التراويح مع واحد وتهجي مع آخر لا نعم من ذلك ويحصل له الأجر إن شاء الله نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة هل الدابة قد تكون في السماء الدابة ما دب ودرج كل ما دب ودرج يسمى دابة لكن عرف الناس الآن إن الدابة غير الإنسان العرب اللغة, اللغة هنا كل ما جد ودرج على العرب أو السائل نعم عليكم الوالد يقول السائل كيف نرد على من يقول إن الزياده في صلاه التراويح على إحدى عشرة ركعة بدعة ويستدل بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. البدعه لو ان الرسول نهى عن الزياده الرسول لا نهى عن الزياده بل رغب في قيام رمضان ولم يحدد ورغب في قيام الليل ولم يحدد ونهى عن نهى عن الزياده فلو انه نهى عن الزيادة جاء واحد الزاد يفسر هذا البدعه قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رغب الرسول لم يامر بعدد محدد وانما رغب في قيام رمضان وقال من قال مع الايمان حتى يسر ولم يحدد يقول الشرط ان الايمان صدق كذا فالقول هذا هو اللي بيعرف اللي يقول هذا هو المبتدع لانه قال قولا بلا علم والعياذ بالله وهل عمر مبتدع عمر والصحابه في وقته صلى 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبانامه أبي بن كعب هل هؤلاء مفتدعين سبحان الله بعض الناس لا, لا يفكر في قوله ولا ينظر مجازفات نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل إذا قدم الضيف على شخص في مكان يوجد فيه مطاعم وفنادق يقول صلى الله عليه إذا قدم الضيف على شخص في مكان يوجد فيه مطاعم وفنادق فهل يجب عليه ضيافته؟ لا. <تصفيق> الضيافة في القرى والبوادي التي ليس فيها أماكن للأكل والبيع طعام ليس المدن ليس فيها ضيافة. إنما هذا في الأمكنة التي ليس فيها محلات بيع طعام. <تصفيق> صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل. ما حكم التسبيح بقول القائل سبحان الله عدد الشجر وعدد النجوم وعدد السكون وعدد خلقه لا بأس بلالي أقول لا بأس بلالي وله, وله اجر لكنه ليس كمن عدد التسبيح لآه أو بكذا لو قال سبحان الله مئة مرة هم مثل ما لو سبح الله مئة مرة على كل حال يجوز سبحان الله عدد قل سبحان الله من الأرض والسماء سبحان الله... لا هذا بذلك صلى الله عليه الوالد يقول السائل ما حكم لبس الثوب إلى نصف الساق مع أن المجتمع الذي أنا فيه يلبسون الثياب فوق الكعبين وهل ذلك لبس شهرا وإذا كان كذلك فما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف ساق هذا بالإزار أول شيء هذا بالإزار موقف السيادة إزرة في الموان هذا بالإزار ثانيا السيادة الرجال إلى إلى الكعبين هذا آخر شيء إلى الكعبين أو إلى نفس الساق فإذا عمل المجتمع بطرة السنه المجتمع كله على الكعب فانت لا خالق البسيط الكعب لأن خالك صار شهر وإذا كانوا كلهم الى نصف الساق انت لا تلبس الى الكعب لانك تصير شهره بينهم فانت توافق المجتمع ما دام ان المجتمع على نوع من السنه اما اذا كانوا يلبسون تحت الكعب لا فلا هذا لا توافقهم عليه لان هذا حرام وليس هذا الشهره هذا موافق للسنه نعم نسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل انتشر في الاونه الاخيره في قول يقول بأن الأشاعرة تريدية من أهل السنة والجماعة، فما تعليقكم على مثل هذا؟ <تصفيق> متى كانوا من السنة وهم عادون في السنة والجماعة، وضايقونهم على مر التاريخ، ومتى كانوا من أهل السنة والجماعة، وهم يقولون الرحمن على العرش استوى أي استولى، ولم يكتفوا بالاستوى؟ متى كان أهل السنة والجماعة وهم يقولون القرآن لفظه مخلوق وأما معناه فهو من الله وأما نفظه فهو من كلام الرسول هؤلاء أهل السنة والجماعة حاشا وكلا صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل أحد وأئمة المساجد في الأعيان يكلف أحد الشباب بالتبكير قبل صلاة العيد عبر المكروفون زعم منه تذكير الناس حتى يكبروه فهل فعله هذا بدعه ليس هو بدعه ما دام المواشق معهم جماعه واحد يكبر ويرفع صوت مجرد او بالمجروح ياتي تذكير الناس لا راشد بذلك ما لو كان جماعه صوت واحد فلا ولد صوت جماعه تكبير الجماعي نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل إذا نسي المصلي هل سجد للسهو مرة أو مرتين فماذا يقول حسناً إليكم إذا نسي المصلي هل سجد للسهو مرة أو مرتين فماذا يفعل عند ذلك يسجد مرة إذا شكت هل سجد مرة أو مرتين يبني على اليقين يجعلها سجدة واحدة ويجي الثاني ثم عند السلام يسجد للسهو يسجد السهو نعم يبني على اليقين ويسجد للسهو عند السلام نعم صلى الله عليكم يقول في تتمه سؤاله وإذا سجد المصلي للسهو ثم أتى بالتشهد ناسيا فهل يسجد مرة أخرى للسهو لا ما في, ما في صلاة واحدة سهوان أبدا يكفي سهو واحد نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل إذا كانت الضيافة لا تكون في البوادي والقرى، ف... إلا في البوادي. يقول إذا كانت الضيافة لا تكون إلا في البوادي والقرى، فهل يفهم من ذلك أن من أتاني إلى البيت وأكرمت لا لا يعتبر له ولا أحصل الأجر على ذلك؟ لا هذا مضيّف، يعتبر زايد. هذا يعتبر زايد والزايد له حق. قال صلى الله عليه وسلم ولزورك عليك حق. هذا يعتبر جائع نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل فشى بين طلاب العلم عدم البشاشة فيما بينهم وذلك بعد دخول الجماعات إلى هذه البلاد وذلك خوفا بأن يكون هذا الطالب ينتمي إلى جماعة معينة فما نصيحتكم وتوجيه وتوجيهكم حيال ذلك هذا منكر ولا إذن. كلكم أخوان ولله الحمد كلكم مسلمون وأخوان عقيدتكم واحدة ليس بينكم اختلاف في العقيدة أما أنك أنت من كذا وهذا ينتمي كذا والعقيدة ما فيها باس كلها عقيدة توعيب كلها عقيدة سليمة فأنتم اخوان وإن اختلفتم في بعض الأمور والخلاف الذي لا يصل إلى الخلاف في العقيدة هذا يتسامح فيه أما الاختلاف في العقيدة لا يتسامح فيه أما الاختلاف العيون الاختلاف العقيدة هذا ينتشع ما فيه بين الأخوان نعم إن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف يرد على من يقول إن الصلاة عند القبور جائزة ويستدل على ذلك بصلاة عائشة رضي الله تعالى عنها في بيتها ما هو بيتها ما هو ولا مقبرة بيت عائشة دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم محافظة عليه من الغلو ولهم مقبرة نعم هذا من المغالقة نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد وارد تروح عند القبر وصله عند القبر الرسول صليه بيتيها في ناحية بيتيها نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل شاب تزوج حديثا وجامع زوجته في نهار رمضان خمس مرات في كل يوم مرة فماذا عليه عليه الكفارات كل يوم عام سيار شهرين وتتابعين وهذا شاب اللي شيء ما شاء الله أو متلبه السيارة نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل كان عنده مبلغ قدره خمسون ألف ريال وكان, وكان يخرج عليه الزكاة يقول أحصل عليكم رجل كان عنده مبلغ قدره خمسون ألف ريال وكان يخرج عليه الزكاة والآن اشترى به سيارة أجرة، فكيف يخرج عليه الزكاة؟ ما دام شراب السيارة أجرة، لكن من حصل على مبالغ من أجرة السيارة وحال عليها الحول؟ يزكي، يزكي الأجرة فقط، إذا حال عليها الحول وبلغ تنين نعم صلى الله عليه وسلم، سمعت الوالد يقول السائل، هل الإبرة التي تكون في الوريد تفطر؟ إذا كانت مغذية لا شك نفط لأنها تجري تغني عن الطعام والشراب أما إذا كانت ما هي مغذية الأحوات أنه يقضي الأحوات أنه يقضي لأنها تذهب مع الدم خارج الجسم نعم فالاحوات أنه يقضي صلى الله عليه وسلم أتى الوالد يقول السائل هل يحصل لمن صام ست من شوال في يومي الاثنين والخميس الأجرين أم فقط يحصل له أجر الست من شوال إذا صادق من الاثنين والخميس صادق الاثنين والخميس صيام الست فيرجى انه يحصل له الفضيلة الثانيه نعم صلى الله صلائم. عليه وسلم انه يتعمد يقول اباه خليه الاثنين والخميس كل الاثنين والخميس لما ينتهي الشهر هذا لا هذا التكلف هذا من التكلف والمطلوب سته ايام متتابعه اذا امكن التتابع احسن نعم من التفريق نعم صلى لكم سماحت الوالد يقول السائل رجل مسح على جواربه وهي أقل من الك وهي أقل من الكعبين ولا تغطيها وقد صلى الظهر بذلك فما حكم هذه الصلاة حكمها غير صحيح عليه أن يرجع لأن ما ينزل عن الكعبين لا يمسح عليه نعم صلّي لكم سماحت الوالد يقول السائل ما هو أفضل متن في الفقه لمن أراد الحفظ أفضل متن على أفضل شيخ أيضا إذا حصلت فقير تقرأ عليه أي متن من المتون هذا يحصل المقصود أما مجرد متن بدون المعلم وبدون مدرس ولو كان هذا المتن من أفضل المتون فانت ما تستفيد منك بدون معلم فأنت اول ابحث عن المعلم فاذا وجدت المعلم الفقير فمساله المتون سهله، موتون كثيرة ولله الحمد. نعم. السلام عليكم ورحمه الوالد يقول السائل هل قول تقبل الله بعد الصلاه من البدع؟ وكذلك السلام على من بجانبك؟ اي نعم المجاوره على هذا بعد كل صلاه هل اما بعض الاحيان كما في بعض ذلك من بعد كل صلاه وانما هو بعض الاحيان لا تعتبر بدعه. نعم. السلام عليكم ورحمه الوالد يقول السائل هل يجب تبييت النية في صيام ستة من شوال؟ لا، صوم التقوع يصح بنية من النهار بشرط أن لا يأكل ويشرب بعد الفجر إذا كان ما حصل من هكذا شرب بعد الفجر ونوى الصيام في أثناء النهار صح حلال نعم صلى الله وسلم سباحة الوارد يقول السائل قال أحد الفلاتيين في أحد الصحف إنه سوف تخطر أنطار على المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية هذه الأيام فهل هذا من ادعاء علم الغيب وهل نزل شيء من المطر ها؟ أو ما بعد جوعده أنه يقول هذا من الاشتراع على الله والكذب والدعاء علم الغيب لا يعلم متى نزال المطر وأين ينزل إلا الله جل وعلا ولا الكلام هذا. نعم صلى الله عليكم السباح في الوارد يقول السائل من أخذ تورقا من البنك بشكل أسهم وخسرت كثيرا وكان يقصطها شهريا فهل تجب الزكاة على هذه الأسهم؟ ما أعرف أنا من أفكي في الأسهم منذ بدأت إلى الآن وأنا فيها ولا أفكي نعم صلى الله لك سمعت الوالد يقول السائل نحن في منطقة جازان ينتشر عندنا شجرة القات. فما حكم أكل هذه الشجرة؟ مع أن بعضهم يستبيحونها بحجة أنها لم تذكر في القرآن ذكرت في القرآن ويحرم عليهم الخبائف والقات من الخبائف فكل خبيث وحرام حرام بنفس القرآن بل أشد من الدخان والدخان كما تعلمون كلام الأطباء فيه أنه ضغط وأنه خبيث وأنه ألقاك أشد من الدخان فهو قد قوله تعالى ويحرم عليهم القبائح نعم ممتاز الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه